بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا Fıcbir cüdren jemil. İnnehum yaronehu bərido, və nırahum quriba. Yıma təkun ısmāk elmuhli, və təkun ıl انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهله وتكون الجبال كالعنب ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وَصَاحِبَتِهِ وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغا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 Olarak, Allah فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ الْمِسَاءِنِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيُومِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْبِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عذاب ربهم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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل بئن منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون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 إنهم إلى نصيب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون